بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا المدثر قم ف أ ن ز ل وربك فكبر وثيابك فطهر و ا ل ر ج ل ف ه ز ر ولا ت م ن تستكسر ولربك فاصبر ف إ ذ ا نقر فانا ي ل قوم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 وما جعلنا عزتهم إ ل ا فتنه للذين كفروا ليستيقن الذين أ و و ت اوتوا الكتاب ليستيقن الذين ليستيقن أ الكتاب ويزداد الذين آ م ن و ا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم م ر ض و ا والكافرون ماذا أ ر ا د الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إ ل ا هم وما هي إ ل ا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إ ذ ادبر والصبح إ ذ ا أ ش ه ر إ ن ه ا ل إ ح د ى الخبر نذير للبشر لمن شاء منكم أ ن يتقدم أ و ي ت أ خ ر كل نفس بما كسبت رهينا الا في جنات ي ت س ا و ن ع ن ا ل م م ج ر ي ن م ا س ل ك م في س ق ق ا ل و ا ل م من المصلين ولم نكن ا ل م ص ل ي ن و م نكن نطعم ا ل م س ن و ك ن ا نخوض م ع ا ي ه كنا ن موسوعه ا ل د ي ن حتى ت أ ا ب ل ق ي ن فما ت ن ف ع ه م ش ف ا ع ة ا ل ش ا ف ع ي ن ف م ا ل ه م عن الله ت ذ ك ر ا ل ح ي ن ى م س ت ف ر ا فرت من قسورا بل يريد كل امرئ منهم أ ن يؤتى صحصا منشرا كلا بل لا يخافون ا ل آ خ ر م كلا إ ن ه تبكرا فمن شاء ذكرا وما ي ذ ك ر و ن